Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik Cüz 16 Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Kâl alem e'enneke inneke lem tastatî' me'a sadrâ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عجرا فانضلغا حتى إذا أتيا أهل غرية استطعما أهلها فأبوا أن وَنِفُوهُما فَبَجَذَا فِيهَا جِدَارَا فَبَجَذَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَنْتَ عَلَيْهِ الْأَغْرَاضَ قَالَ هَذَا فِرَاقُ دِينِي وَبَيْنِكَ سَأُنَاقِشُ بأكب تأذين ما لم تستطع عليه صدرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان ذراؤهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وَأَمَنْ غُلاَمَ فَكَانَ أَبَاهُ مِنْ أَيْنَ فَخَشِينَا أَيْنُ رَهِقَهُ مَا طُوِيَنَّ وَكُفْرَتْ فَأَرَدْنَا أَيْنَ بَدِلَهُ مَا رَكُوهُ مَا خَيْرٌ مِنْهُ زَكَاتٌ وَأَغْرَضَ أُحْمَادٌ واما الجداع فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدتهما ما يستخرج كنزهما رَحْمَةً من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي الغرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من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 ما أن تَتَّخِذَ تتخذ فيه قَالَ قال أما من ظلم فثمفعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.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 سترا كذلك، فقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين الستين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطهون قولا قالوا يا ذا إن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 122. أجعل بينكم وبينهم ردما 123. آتوني جبر الحديد 124. حتى إذا سابا بين الصدفين قال انفخوا 125. حتى إذا جعله نارا قال آتوني عليه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله ذكاء وكان بعد ربي حقا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ يَهُودُفُ فِي بَعْضٍ وَيَنْفُخُ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ذُعْرًا وَنَاجِهًا مَّيُومَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الذين كانت أعدنهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء من الكافرين نجودا. قل هل ننبئكم بالأحسن أعمالا؟ الذين ظل سعفهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنع. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمادهم فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزبا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب 111. لنجد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 112. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا ولا يشبك بعبادة ربّه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ك 119. ربك عبده زكريا 110. إذ نادى ربه نداء خفيا 111. قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولل أكن رب وَإِنِّي خِفْتُ مَوَالِيَّ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ ابْرَآتِي عَابِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَزُّوبًا وَمِنْ عَضِضِي رَضِيًّا يا زكريا إنا نبشرك بعُلام اسمه يحيى لن يجعل له من قدر سميع قال عتب أن يكون لي علام وكانتِ مرأة عابرة قد بلعت من الكبر عتيق قالك ذلك قال ربك هو علي هيل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلمن ماس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة معشيا يا يحيى قذ الكتاب بضوة وآتيناه الحكم صبيا وحنالا من لدنا وزكاه وكانت تقيا فبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فاذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غدام ولم يمسس وَلَمْ بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هب علي هيل ولنجعله أَيَّةٌ لِلنَّاسِ رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرُنَا قَضْيَةٌ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَّةً فَأَجَأَ أَهلُ النَّخَاض إلَى جِزْعِ قالت يا ليتني مت قبل هذا فكنت نسيا منسيا 110. من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 111. وهزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك غطبا جنيا فكلي بشربي وغري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقودي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إن فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اختهارون ما كان أبوك امرأ وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه 113. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صديا 114. قال إني عبد الله آتا الكتاب وجعلني مباركا اينما كنت فاذكرني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبدا شقيا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 إذا قضى أمراً فإنه ما يقول لهمكم فيكون وإن الله ربي إذ ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فَوَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ فَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرِبِ وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن مرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فاذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 قال أراعب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأردمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزبكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شغيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له 122. وكلا جعلنا نبيا 123. وذهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وذكر في الكتاب موسى 125. إنه كان مخلصا وكان رسولا 119. وناديناه من جائب الطول الأيمن فقربناه نجيا 110. له من رحمتنا أخاه هارون نبيا باذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق المعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مريا باذكر في الكتاب إدريس إنه كان صدرا 111. فرفعناه مكانا عليا 112. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا معنح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 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهبات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن بعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جَمَّتِ عَدَنٌ الَّتِي فَعَدَ الرَّحْمَانِ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ فَعَدُهُ مَأْتِيَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بِكَرَتَةٍ عَشِيَّ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تغيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا 117. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدهما اصطبر لعبادته هل تعلم له سميا 118. ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا 119. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قَدْ دُنُوَّ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَذَكْرِبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنَنشُرَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ثم ما لنا إِن أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ عُلَى بِهَا صِلِّيَاتٍ وَإِمَّن كُمْ إِلَّا بَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَتْبِكَ حَتَّىٰ مَقْضِيَةٍ ثُمَّ الَّذِينَ تَغَوَّنَ ذَوَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِزِّيَاتٍ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 غَارِقِيَ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَأَنْتَ سَاءَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا 111. ويزيد الله الذين اهتدوا هدا 112. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا 113. أفرأيت الذي كفر بآياتنا بقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرسه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ردا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم انما منعته لهم عطاء يوم نحشو التضين الى الرحمن وفت ونسقوا المجرمين الى جهنم مبذ لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا 111. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا 112. لقد جئتم شيئا إدا 113. تكاء السماء مات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا للرحمن ولدا وَمَا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في ۚ والأرض إلا لَهُ أَن لقد أحصاهم عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن بدا فَإِنَّمَا يَسْأَلُنَّهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرْ بِهِ الْمُتَعْقِلُ نَبَتُذْ رَبِّهِ قَوْمًا نُّدَّاءٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَدْ لَهُم مِّغْرَبٌ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَةً بسم الله الرحمن الرحيم 122. طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 123. إلا تذكرة لمن يخشى 124. 113. من خلق الأرض والسماوات العمى 114. الرحمن على العرش استوى 115. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 116. وإن تجهر بالغول فإنه يعلم السر وأخفى اللهم لا إله إلا هو لهم أسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعني أتيكم من حام قبسا أو أجد على النار هدا فلم أتأهل ديا يا موسى إني أنا ربك فخلع نعليك إنك بالوادي قد سط بَأَنَ اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُنْحَى إِنَّنِي أَنَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي بَأَغْمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُرْزَى كُولُ نَفْسٍ ما تسعى فلا يصدك عنها من لا يؤمن بها واتبع هذا فترد وما تمك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها باه الشدها على ونم ولي فيها ما قال ألغها يا موسى فألغاها فإذا هي حية تسعى قال خذها فلا تخف سنعيدها سيرتها دولا برم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سور 113. لنريك من آياتنا الكبرى 114. اذهب إلى فرعون إنه طغى 115. قال رب اشرحي صدري ويسر لي أمري ذحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أسري وأشركه في أمريك يسفحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا 119. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بلقد مننا عليك مرة أخرى 110. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فِيهِ أن يقذ فيه في التابوت فيه في فلنقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي فعدو له فألغيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي بختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تضر عينها ولا تحزن بقتلت نفسا فنجيناك من الغم 129. فلا سمين في أهل مبين ثم جئت على قدر يا موسى 120. لاصطلعتك لنفسي 121. اذهب أن تباخوك بآياتي ولا تليا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه ضغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يَا غَافِلُ قَالَنَا تَخَافُ إِنَّنِي نَعْمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَا تُعَذِّبْهُمْ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 قال ربنا الذي أعطاه لشيء خلقه ثم هدا قال فما باب الغرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 111. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كدوا ذرعا أنعامكم إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِأُولِي مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى بَلْ قَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فكَذَّبَ وَأَبَى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس روحا فتبلى كرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجفى قالوا إن هذا لساحران البيدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلا فأدمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أنت 117. قال بل ألغوا فإذا حبالهم عصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 118. فأوجس في نفسه خيفة موسى 119. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 110. وألغ ما في يمينك تلغف ما صنعوا 111. إنما صنعوا كيد ساحر 112. ولا يفلح الساحر حيث أتا فأنقي السحرة سجدا قالوا آمنا من ربها ونبوسا قال آمنتم له قد لا أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلم يضيعن أيديكم فأرض لكم من خلافه فلأصلبنكم في جذع النخ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن على الذي فقرنا فقض ما أن تضار إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته من قد عمل الصالحات فانائك له درجات علا جنات عدن تجري من تحتها الانهار صالدا فيها وذلك جزاء من تزكى فَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأُرِذْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسَأُ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِي الْعُلُبِ بُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غشيهم فضل فرعون ضمه وما هدا يا بني اسرائيل لقد مِنْ من عذابهم وباعدناكم جانب القور الايمن ونزلنا عليكم من وَالسَّلْبَ كُلُّ مِنْ قَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَلْ فِيهِ فَيَحْلِلْ عَلَيْكُمْ غَضَبِهِ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِهِ فَقَدْ هَبَ وَإِنِّي لَغَضَبٌ لِمَن وآمن بعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فأضلهم المسامر فرجع موسى إذا قومه غربا ذا أسف قال يا قوم ألم يعدكم ربكم عدا حسنا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 زينة القم فقضفناها فقضفناها فكذلك القسامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خضار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون ان لا يرجع اليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفع فلقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وَإِنَّ نَّرَدْتَ كُنُ الرَّحْمٰنُ فَتَّبِعُونِي فَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوْا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسٰى قَالَ يَا هَارُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهٗ ظَنُّ اَلَّا تَّبِعَانِ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 111. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قدرة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ بَنْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَنَنتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ إنما إله كن الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق فقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم الغيامة بذرا خالدين فيه وساء لهم يوم الغيامة حملا يوما ينفخ في الصور ونحشر الملرمين إذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثبهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عبجا ولا أمسا يومئذ يتبعون التاعي لا عوج له ذخشعت الأصبات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا 111. الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علما 113. الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من البعيد لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكرا فَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحُكْمُهُ وَقَدْ رَتِّبَ بِزِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ من مِنَ الْفَنَاسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا ولك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشباط إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تظلم فيها ولا تضحك فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك ما يبدأ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما بطفقا يخصفان عليهما من ذرق الجنة ذَعَصَا آذَهُ رَبَّهُ فَغَبَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَى مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ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 بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشدت وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتهم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجرا مسمى فاصبر على ما يقولون وستبحم حمد ربك قد لا أروع الشمس بقد غروضها وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْنِ فَسَدِّحْ بَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُتَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةً حَيَاتٍ يا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 110. فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك مزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقى فَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَمَ لَمْ تأتيهم مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَقَوْمِ نُرْسِلُ ثُمَّ لَا أَرْسَمْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ من قبل إِنْ قَدْ لِأَن نَذِلَّ لَنَخْزَا ۚۗ وَلَكِنَّ مُرَّ فَتَرَبَّصُوا Fazıl olmuyor. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir. Fatmir.